م ؤ س س ة أ ج ن ا د تقدم واثبا نحو مماتي أ ب ت غ ي فيه حياتي حاملا روحي بكفي نحو قصدي في ثباتي ج ن ة الفردوس أ ر ن و لا أ ب ا ل ي ب رفاتي أ م ت ق ي العزه جوادا سائحا بالمرهفات واثبا نحو روحي نحو مماتي أبتغي فيه حياتي حاملا ثباتي أبتغي بكفي جنة فيه قصدي في ثباتي جنة ل وحدي و هكذا شان الاباء ت بائعا لله نفسي فاذلا ب للتضحيات مادلا <تصفيق> للترحياتي و ا ث ب ا نحو مماتي أ ب ت غ ي فيه حياتي حاملا روحي بكفي نحو قصدي في ثباتي ج ن ة الفردوس أ ر ن و لا أ ب ا ل ي ب رفاتي ل م ت ط العزه جوادا سائحا بالمرهفات ي أ ب ت غ ي ا ل ق ر آ ن نهجا وطريقا للنجاه ورضا ل ر ح م ن أ ر ج و والجناة ألتغي القرآن لهجا وارضى ط ر ي ق للنجاة و الرحمن ا ر ج و والجنان العاليات و ا ث ب ا نحو مماتي ابتغي فيه حياتي حاملا ن و ح ي بكفي نحو قصدي في ثباتي ج ن ة الفردوس أ ر ن و لا أ ب ا ل ي ب رفاتي أ م تط ي ا ل ع ز ة جوادا سائحا بالمرهفات ي مماتي ابتغي فيه حياتي نوحي بكفي نحو قصدي في واثبا نحو نحو حاملا ثباتي جنة أرنو فردوس ر أ نمتطي لا أ العزه م تطل جوادا سائحا بالمرهفات ي